يَنْ قَالِبَ إلَيْْكَبَصَر خاسِ أَ وَهُو حَسير وَلَ قَدِ زًَاَّ السَّمَا أَُّنيَا بِمَصَابِي حَ وَجَعَلهَا وَجَعَلنهَا رُجُمَ لِشَّيطين وَأَعْتَدناَا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 كُل مَااءُقَفِيهَا فَووجُ سَأَلَهُم خَزَنَةَُا سَأَلَهُمْ خَزَنَةُمَا أَلَم يَأتِكُم نَذير قالوا بَلَا قَدِجَ أَناَا نَذيرُ فَكَذذَّبِنَا وَقُلَّ وَقُلَّ مَا نَزَّل اللهَّهُ مِن شَيْئِم إ إن أَنْتُم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 بالغيب لهم لهم مغفرة وأجر كبير واسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 قُلْ إِنَّ الْعِلْمَ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَن تَرَوْهُ زُلْفَةً سَيَأْتِي جَوْهَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا قِيلَ غَادَا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تدعون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 قل اور ان اصبح انسبنا غورا فمن سنن سنیا جی کم بیم آئی پل اور آئی تم انہ اکم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لا اجر غير ممنون وان ما كان على خلق عظيم تَتَسَادُون بَصِيرٌ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُون إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ وَالدُّؤُ لَوْ تَدَنَّنَ فَيُدْهِنُونَ وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۖ تَنَاذِي الْمَشَاءُ بِنَمِيمٍ مَّنَّعَ عَنِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ أَوْ تُندِ ذَلِكَ زَنِيمٍ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 اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحَوْتِ ابْنًا آدَمًا وَهُوَ مَذْمُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَجَاءَ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 الحقه مَا الْحَاقُّهُ مَا الْحَاقُّهُ فَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقُّهُ كذَّبَ الثَّمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ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 وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُفْتَرَكَاةُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ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 وَأَنشَقَتِ السَّمَاءَ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ, فيقول هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَهُ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهُ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهُ قطوف عدانيه قولوا اشربوا هنيئا بما اسلفتم بما اسلفتم في الايام الخاليه وانما من اوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ألك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسله ذرعها ذرعها 70 ذراعا فاسلقوا ان لم يكن لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكنين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون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 وإنه لحق اليقين فسبح باسم رَبِّكَ العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعروج الملائكة والروح إليه في يوم كان في يوم كان مقداره 50 الف سنه فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمَهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُغَسَّرُونَ هُمْ يَوْدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ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 فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَتَدَرَّمْ يَا خَوْذُ وَيَلْعَمُ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي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 قَا رَبِّ إِّ دَعَتُ قَوْمِ لَلَهُ وَلَهَا رَا فَلَمْ يَزِدَهُم دُعَائِ إِلَّا فِرَار وَإِنّ كَُّمَ دَعَوْتُهُم لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَُ جَعَلُ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِيم وَاسْتَغْشَْثَابَهُم وَأَصَرُّ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 مِدارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اقوارا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 وَقالوا لَا تَذَرَّ آالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَ وََّهُ وَلَا سُوعَ وَلَا يَغُثَ وَيَعُوقُ وَلَا يَغُثَ وَيَعوقَ وَنَ الصَّر وَقَدْ أَضَلُّ كَثَِ وَلَا تَزِدِ الظَالِمِينَ إِلَّا ضَلَلَ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 انك ان تدرهم يضل عبادك ولا يلدون الا ساجرا كثارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تذل الظالمين ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا, فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا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 وَأََّ مِن المُسنِمونونَ وَمِ القاسِطون فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولائِكَ تَحَروَو رَشَدَا وَأََّا الْقاسِطُونَ فَكوا لِجَهَ مَ حَقَدَا وَأَلَّ وستَقامُوا على الطَّرِقَاتِ أَسْقَنَهُمَّا أَنْ غَدَقَا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 وَلَنْ أَجدَِ مِهُ دُونِهِ مُلْتَحَدَا إِلَّا بَلغُ مِنَ اللَّهِ وَررسَاتِ وَمَيْ عَْصِ الَّاهَا وَرَسُولهُ فَإَِّ لَونَ رَجَهًاَّ مَ خَالدين خَالدِينَ فِيهَا أَبدَا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 ان لدينا ان كان له وجيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثير بما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 يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُسْمِيهِ سَقَرُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوْحَةٌ لِلْبَشَرِ عليها 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب لَستيق الذي نَوتُ الكتاب وَزْداد الذينَ آمَنوا إمَ وَل يرتابابَ وَل يَرتَابَ, يرتاب الذي نَ أوتُ الكتاب وَمُؤمنِنونَ وَلَقُول الذينَ فيِي قُلُ بَّ رَضُ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 يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى رَبِّكَ يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة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 وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأ أَوْلَا لَكَ فَأَوْلَا ثُمَّ أَوْلَا لَكَ فَأَوْلَا أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طَفْـتًا مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى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 فَأَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنْ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا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 لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرًا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها وتذليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرًا قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْبِيلًا آيِنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب ثندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم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 نَفْنُ وخَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ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 إِنْ طَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ طَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلَ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ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 إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ كَذَّبَ أَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُ